بسمیل احسب الناس علیفل ہوں اتر يقولوا آمنا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 وَلَا نَجْرِمِينَ عَلَيْهِمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا اتبعوا سبيلنا ولحم الخطاياكم وما هم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 وَلا قَدَ أَرسَل ل نُوحًا إ قَوْمه فَلََبِثَ فيِيهِم أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خسينَ عَمَا إِللاا خمسينَ عَمًا فَأَخَذَهُ مُقُوفَان فأَخَذَهُ مُقُ فَنُ وَهُم ظالمون فأنجينا هو أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهَا أُولَئِكَ أُولَئِكَ يَائِسُوا مِنْ رَحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين